ناشدتها يا غربتي أو هكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلب الشجن ناشدتها يا غربتي أو هكذا يجري زمن زمان تخاب قفليفا لم لم يترك قلبي الشاجا يا همت التفكير فيه زمن تحبطم ال في تم الحق مر قوله ذا بل عقباء إن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهم العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهم دفن البصيرت والماهبة والما فيك كم شتونا شتوها يا غرباتي اوه كذا يجني زمن فلم يترك قلبي الشجم قلبي الشجم ناشت... يا وهكذا يجني الزمن زمن تخطفني فالم يترك سوى قلبي الشاجن علم الشريعة نورنا لو كان يدرك الفاطن إن قلت هذا منهجي İçinlerini kapatıp, kıyafetlerini değiştirmek. Allah'ın izniyle, Allah'ın في Allah'ın قلباً شاكا نفساً تائهة ناشدتها يا غرباتي اوهى كذا يجني الزمان زمان تخابطني فلم يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا, يا رباتي اوهكذا يجري الزمان زمن تخطى فلي فلم يترك سوى قلبي شاجا فالحق لم يترك لي لن يقاسم رشاجا عزمي يقاوي غرباتي لو عشت داهر بلا وطن بالله رافر شكاياتي مرمى المالاذ المؤتاما بالله أنسا أبتاغي يونس ني غربة يا زمان شد يادا فلكامونا لا ترتضي دنيا العافا رباه اه لحشنانا وشباب أمتنا ما شدوا يدا فركابونا لا ترتضي دنيا العافا رباه أصلح شأنانا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابونا لا ترتضي دنيا العفن ربه آس لحش وشباب أمتنا شد لا ترتضي دنيا العفن ربه آس وشباب أم نسينا ما عنا شد يدا لا ترتضي دنيا العافا ربه اص لحقنانا وشباب امتنا ما عنا شد لا ترتضي دنيا العافا رباه أصلح شأنانا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا